119. فكانت أبوابا 110. وسيرت الجبال فكانت سرابا 111. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا 112. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 111. إلا حميما وغساقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كذابا 115. وكل شيء أحصيناه كتابا 116. فذوقوا فلن إلا عذابا إن للمتقين مَفَازًا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 111. واتخذ إلى ربه مآبا 112. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 113. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا